سيذكر يوم الحشر وذكرنا ما الفرق بين الحشر وما الفرق بين البعث واضح ما الفرق بينهم الجواب البعث هو قيام الناس من القبور صحيح الدليل. قالوا من بعثنا من مرقضنا هذا صحيح هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون فيقوم هذا المشرك من قبره فيقول من بعثنا من مرقضنا هذا فيقول له المؤمن هذا ما وعد مع وعد الرحمن وصدق المرسلون أي من أن هناك يوم سيبعث الناس فيه من قبورهم ثم بعد ذلك يحشرون إلى أرض المحشر للحساب مفهوم إذن البعث أولاً أم الحشر اولا البعث اولا مفهوم هذا الكلام طيب ثم يذكر هذه الأمور ثم بعد ذلك يتكلم عن الميزان نساء الله سلامة والعافية اللهم سلمنا يا رب في الدنيا والآخرة. فيقول ما دليل الميزان من الكتاب وكيف صفة الوزن؟ يقول قال الله تعالى ونبع الموازين الموازين إذا ذكره هنا بلي بالجمع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها لو عملت عمل خير حبة من خردل أتين بها وكف بنى حاسبين شوف كلمة وكف بنى دي حاسبين وقد قلت في الجمعة الماضية أن أعظم شيء أن الذي سيحاسبك يوم القيامة هو الذي كان يراك في الدنيا وكف بنى للتعظيم حاسبين لكن ذكر هنا الموازين وقال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون وقال تعالى عن الكافرين فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا لكن ذكر الموازين وذكر الوزن فالموازين والوزن ليس هناك تضاد بينهم وإنما الموازين هنا للجمع وللتعظيم لتعظيم أمر الميزان والميزان إنما يوزن له كفتان له كفتان وهذا واضح في حديث أبي سعيد الخدري عن صاحب صاحب البطاقة واضح هذا له تسعة وتسعون سجلا كل سجل كمد البصر من الزنون يوضع في كفة واضح وفي آخر الحديث وضعت لا إله إلا الله محمد رسوله في كفة إذن الميزان له له كفة تام. هذه هيئة ما الذي يوزن في الميزان ما الذي يوزن يوزن العمل ويوزن العامل يوزن الإيه العمل ويوزن العامل وتوزن صحائف العامل يبقى عندنا تلت أشياء يوضع في الميزان افهم الكلام ده خذه عقيدة كي تجهز لنفسك إذن عندي ثلاثة أشياء يوزن العمل والعامل الشخص نفسه يوزن واضح بما في قلبه من الإيمان ثلاثة وصحائف العامل أما الصحائف توزن فعندك حديث صاحب البطاقة تسعة وتسعون سجل إذن أعمالنا توضع في إيه؟ في سجل وينشر لك يوم القيام أحصاه الله ونسوه سجل اتنين العامل نفسه يوزن قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد بإستاني الصحيح من حديث أبي هريرة قال يؤتى بالرجل السمين فيوضع في الميزان يوم القيامة شوف فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوض فلا يزن عند الله جناح بعوض ليه لأن الذي يرجح هنا ما في قلبه من من الإيمان ما عمله بالجوارح من الإيمان من الأعمال انظر لهذا وانظر إلى عبد الله بن سعود. في الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد والبيهقي والبزار حينما صعد عبد الله بن ليأتي بعود أراك سواك فضحك الصحابة فقال من تضحكون قالوا من دقة ساقه يا رسول الله مفهوم هذا فقال النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبين دقة الساق ببقى لأن عبد الله بن سعود كان رفيع رفيع أوية فقال إنهما قال والذي نفسي بيده إنهما لأثقل في الميزان شوف كلمة في الميزان من جبل أحد جبل أحد أثقل منهم ساق عبد الله بن سعود ساقه فقط بما فعل بها من أعمال الإيمان في الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام والهجرة وواضح وو... لأن القدم بما عملت من أعمال الإيمان واليدم بما عمل من أعمال الإيمان واللسان بما عمل مفهوم؟ فقد يكون رجل رفيع جدا لكنه في الميزان بأمم لأنه في الميزان هنا لا ينظر إلى أنه سمين أو إلى أنه رفيع وإنما هنا العمل الذي كان يعمله يؤتى بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة فهم لذلك كان أحد السلف يهلك نفسه في العبادة فتكون له أمه يا بني ارحم نفسك يقيم الليل ويقرأ القرآن ارحم نفسك فقال لها إياها نجاتها ده أنا عايز نجيها ده أنا كده برحمها شوف الكلام بتقول له ارحم نفسك طلب العلم ومش عارف ايه ومذاكرة وكيمليل و... اياها اريد نجاتها اذا العامل نفسه ايه يوزن انت نفسك تتحط في الميزان انت نفسك تتحط في ايه في الميزان شوف بقى بما في قلبك من اعمال وبما عملت من يدك وباللسانك ومن عينك ومن قدم انت نفسك تتحط في الميزان والعمل الذي عملته أيضاً يفرض ويوضع في الميزان. شوف أهل البدع قالوا إن قالوا لا ليس هناك ميزان يوم القيامة. شوف الكلام. وإنما هذا عبارة عن العدل يوم القيامة. لكن ميزان وكفتان وأعمال توزن وواو لا هذا لا يكون. وهذا كلام أهل البدع. هذا كلام كلام أهل البدع يقول لك. كيف تكون الأعمال أعراض يعني مثلا أنت قلت سبحان الله تعرف مسيكها مثلا ما هو الشيء حتى يكون جرم هو الذي يوزن صحيح ولا لا فشوف طردوا طركوا النصوص ودفعوها بإيه بعقولهم يقول لك إزاي يعني سبحان الله دي ملهاش جرم عجل توزن يعني كيف هذا يجعل الله لها يوم القيامة جرم إنه على كل شيء قدير كيف تعرض النصوص بمثل هذه هذه السفاهات يعني نسأل الله صلى الله عليه وآله العافية نفس يوزن آخر حديث صحيح البخاري إيه كلمة خويفتان على اللسان سقيلة في الميزان أو حيبتان إرواح سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم قلتها ناردة كم مرة غفلة غفلة صحيح غفلة نحن أهل غفلة قلتان ناردة كم مرة نحن أهل غفلة استغفرت كم مرة في الحديث الذي رأاه ابن ماجه من حديث عائشة أن النبي عليه سنده صحيح والله يعني فرحت به فرحا كبيرا حينما رأيته في الصحيح المسند في غير الصحيحين للشيخ مقبل نادر وادع رحمة الله عليه رحمة واسعة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحبى أن يسقل ميزانه يوم القيامة فليكسر من الاستغفار. استغفرت النهار كم مرة غفلة إحنا أهل غفلة مفهوم عاملين بس نفسنا إيه؟ طلاب علمه وإحنا بنقرأ وإحنا شيوخ وإحنا بندرس وإحنا بنطلع الخضة وبنعمل وبنقول وواواوا إحنا أهل غفلة كم مرة استغفرنا اليوم كم مرة قلنا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذه غفلة عن الميزان العمل نفسه يوزن لذلك من أحب أن يسق الميزانه يوم القيامة فليكسر من الاستغفار عرفت ده؟ لا تدعهم. أنت بتقعد بالساعة لسنك مقفوب ليه؟ وممكن أن بتشتغل بإيدك طب لسنك ما تشتغلش بيه لسنك سكت ليه؟ وانت رايح شغلك وانت جاي من شغلك وانت مروح بيتك فرح فرحين بس أن نحن نفضل نرغي مع بعضنا بنقعد نرغي مع بعض ممكن نرغي مع بعض بالساعة والاثنين مفهوم ويكون هذا الكلام حج عليه ليه ساكت وانت مروح بيتك, ساكت ليه؟ وإنت, بيتك ساكت ليه وانت شغال بإيدك طب ساكت ليه شغل ميزانك واضح فإن هذا الميزان يوم القيامة تكون أنت أحوج إلى حسنة يرجح بها كفة الميزان نسأل الله السلامة والعافية ثم قال ما دليل ذلك وصفته من السنة ثم سيذكر ما ذكرته لك ونقف ما الدليل الصراط من الكتاب نسأل الله أن ينجينا في الدنيا والآخرة نسأل الله النجاة في الدنيا نسأل الله النجاة من الفتن ما ظهر منه ومضط القاكم إن شاء الله غدا السلام عليكم ورحمة الله